وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مِرْصَادًا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 إن للمتقين مفازا حَدَائِقَ وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا اِنَّ عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم